بسم الله الرحمن الرحيم ألف لان نيم. أحسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يبتنون ولقد فتن الذين من قبلهم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 إنما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عياد الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون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 وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيزٍ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَاءِهِ أُولَئِكَ يَئِسُوا مِنْ رَحْمَتِي وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا ودت بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين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 اننكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل وتاتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه الا ار قالوا اتنا بعذاب الله الا ار قالوا بعذاب الله ان كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا قالوا انا مهلكوا اهل هذه القضيه ان اهلها كانوا ظالمين قال ان فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله الا امراته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم, بهم وضاق بهم برعا وقالوا لا تخف ولا تحزن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 وإلى مدين أخاهم شعيبا فقَالَ يَا قَوْمَ عَبْدُ اللَّهِ وَأَجْلِ يَوْمِ الْآخِرِ وَلَا تَعْتَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فَكَذَبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاتِمِينَ وَعَادُوا وَثَمُودَ وَقَدْ تَبِينَ لَكُم مِمْ مَسَاكِنِهِمْ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 مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العاكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العاكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم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 وقولوا آمنا بالذي أزل إلينا وَأُزِلَ إلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ أَزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْهَا لا يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم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 فإيايا فاعبدون كل نفس ذائقه الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا, غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ أَوْ كَذَبَ بِالْحَقِّ لَمْ مَجَّأَ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَتَّقُ الْكَافِرِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِي نَالَنَهْدِ سُبُلَنَا